بالغير مع مورينيو سيحقق احد الجوهرتين يقولون لي لقد قلت ثوال العام الماضي وكررتها على المسامع من عامين وذكرتها من ثلاثه اعوام ومللتنا بها من اربع سنين اقول لكم ان ثل ماضي ان ثل ايام الزمن بجميله وبثوي اليوم عام جديد بدا الامبراطور القادم مورينيو مجلان او كرستوف كولام كما تحب اللي اكتشف العالم الجديد هو سيكتشف اللقب الذي يفيد المدريد وسط الميدان